الإفلام تنزل الكتاب لا عيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتدركوا ما ماتهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ملك من دونه مولى من ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم، في يوم يكلم قدره الفسنت مما تعذرون. ذلك عالم الغيب والشجادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه.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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِنِقَاءٍ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ منك الموت الذي يوكل بكم قل يتوفاكم منك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذن المجرمون المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا صرنا وسمعنا فرجعنا فرجعنا نعما صالحا إن موقنون ولو شئنا لا كل نفس هدانا ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم من الجنة من الجنة والناس أجمعين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 وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله الله أكبر تتجافى جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم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 مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنَافِقُونَ فَلَا تَعْنُوا نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ فَلَا تَعْنُوا نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ مَأْوَانٍ نزلا, نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ فسقوا فمؤهُم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار, ذوقوا عذاب النار الذي, الذي كنتم به تكذبون ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكى رب آيات ربه ومن أظلم مما ذكى رب آيات ربه ثم أعرض عنده.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 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَإِمَّتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَقْسِدُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما فيما كانوا فِي مَا فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَنِفُونَ أَوْ لَمْ يَهْدِنَا هُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون